وَمِنهُم عَهَدَ اللََّ لَئِن آتَنَ مِم فَضُللِجِ لَ نَ الصَدَّقََّ وَلَنَكََُّ مِنَ الصَّالِشْدين فَلََّا آتَغُ مِن فَغُللِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوََّ وَغُم مُعرِبُون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 فِي الدُّنْيَا وَتَذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَمَامَنُوا أن بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْأَطْوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا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 إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفور رحيم